الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه علي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نستكمل الكلام بعون الله تعالى في شرح مختصر الشيخ خليل حول شرط ستر العورة. وهو شرط من شروط سحة الصلاة الشرط الثالث من شروط سحة الصلاة بعد تهارة الحدث والخبس هو شرط ستر العورة وهو فيه خلاف في المذهب حيث يرى بعض علماء المذهب أنه فرض ويرى بعضهم أنه شرط حتى قال الإمام بن بشير رحمه الله المذهب على قول واحد في وجوب الستر. والخلاف في الإعادة على الخلاف في ستر العورة هل هو من شروط صرحة الصلاة أم لا والإمام ابن رج رحمه الله يشير إلى أن فرائض الصلاة أربعة أقساب فرض مطلقا غير شرط في صحة الصلاة كشرط كالخشوع والاعتدال وترك الصلاة في الدار المصور وفرض مشترة في صحة الصلاة النية والطهارة وفرض مشروط في صحة الصلاة مع القدرة كالتوجه يعني التوجه للقبلة وستر العورة وفرض مشروط في صحة الصلاة مع الذكر كترك الكلام والصلاة بالنجس على المشهور والمصنف الشيخ خليل رحمه الله افتتح الكلام عن هذا الشرط بطريقة السؤال هل هي شرط مع الذكر والقدرة وأجاب بقوله خلاف أي في ذلك خلاف قال المصنف رحمه الله فصل هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف انتهى نص كلامه النص من الناحية اللغوية أبناء الطلاب قوله ستر مبتدا وخبر مبتدا وخبره قوله شرط وقوله الصلاة متعلق بستر والمعنى هل ستر عورة المكلف للصلاة شرط أو ليس بشرط وإنما هو واجب فقط حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة سقط عنه الفرض وإن كان عاصيا ثمن فلا خلاف في الوجوب وإنما الخلاف الشرطية وعدمها. يعني هنا متفقين إن ستر العورة فرد، إن ستر العورة واجب. مختلفين في مسألة شرط ولا غير شرط. ولما نريد أن نستخرج مفترضات العورة والرداف في السؤال، نقول إن السؤال أفاد الاستفسار عن ستر العورة في الصراط للمكلف وليس للصبي بشيء الكثير. لا يشف لا يشف بالبدن ولا يصفه أو لا يشف البدن مطلقا أو يشف بقى لكن بعد إمعان النظر وإن تحصر المرء على الساتر بإعارة بلا طلب منه أو طلبه بشراء أو استعارة إلا أن يتحقق بخل الناس به فلا يلزمه الطلب أو كان حاصلا بشيء نجس وحده بأنه يجد شيئا غيره إذا كان نجس الذات كجلد الكلب أو الجلد الخنزير أو الثوب المتنجس أو الثوب اللي من حيث بالنسبة للرجل هل هذا الستر شرط عند الذكر والقدرة سواء كان المرء بخلوة أو بغير خلوة وهل هو شرط في صحب الصلاة فطبط البتاكي أو هو واجب غير شرط يأسم تاركه عمدا ويعيد في الوقت المقدي ونأخلاف المذهب في ذلك ولما الخلاف لم يرد خلاف معتبر في سنية السطر أو استعبابها لم يرده المصنف كلامه. كلامه الدرين على مسألة سطر العورة أبنائنا الطلاب الأصل فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرى أحد فلا, فلا يرى منها قال قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحي منه من الناس أو الله أحق أن يستحي منه يستحي منه الناس كذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخنار والمرب الحائض يعني هنا أن بلغت المحيط لأن الحائض في الأصل لا تصلي يعني المرأة التي عليها الحائض لا تصلي ولكن المقصود بالحائض المرأة التي بلغت المحيط كذلك يستدل على مسألة السفر بحديث سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد في القميص الواحد قال نعم وأزرره ولو بشوكه والحقيقة إن مسألة سطر العورة أبناءنا الطلاب هي شيء هام في حياة الإنسان في الصلاة وفي غير الصلاة وفيها تكريم للإنسان الذي كرمه الله عز, عز وجل بكل معاني الشرف والكرم بعض الناس يفهم المسألة خطأ من بعض العام يفهم المسألة خطأ ويقول وما المشكلة في أن أصلي كاشفا عورتي في بيتي أغلق علي بابي أو مرأة تقول أطفئ الأنوار وأصلي بادية عن شعري أو عن نحري أو عن ساقي أو نحو ذلك نقول ما قاله علماؤنا رحمهم الله إن ستر العورة حق لله عز وجل قبل أن يكون حقا للآدمي ولذلك لو أن المرأة صلت وهي كاشفة عورتها أو صلى الرجل وهو كاشف عورة وأغلق بابه عليه وأطفأ نور مصباحه وصلى في الظلام فصلته غير صحيحة فقل وما العلة ولا يراه أحد نقول يراه الله سبحانه وتعالى فالستر هنا متعلق بجناب الله عز وجل أكثر من تعلقه بالبشر ولذلك الإمام الخرش رحمه الله يتكلم عن العورة كمعنى لغوية فيقول إن العورة في الأصل هي الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر وفساد ومنه عور المكان قال تعالى إن بيوتنا عورة العذر اللي تقدموا به المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يتنى عورة أي خارية يتوقع فيها الفساد والمرأة عورة لتوقع الفساد من رؤيتها أو سماع كلامها لا من العور بمعنى القبح لعدم تحققه في الجميلة من النساء لميل النفوس إليها إلى آخر يعني معنى العورة مش بمعنى القبح ولكن بمعنى توقع الفساد منها أو معنى الثغر أو الخلل اللي يتأتى منها الفساد ولذلك كان هذا الدين بكل تعاليمه السمحه حريصا كل الحرص على سلامة الإعراض وعلى صيانتها وعلى الحفاظ على عورات الرجال والنساء وعلى تعويد الصغير والصغيرة على ستر العورة والعورة في الفقه الإسلامي لها أقسام لأن الإنسان يختلف من الرجل للمرأة من الحر للأمى من الصغير للكبير ونحو ذلك وهنا تكلم المصنف عن أقسام العورة بالنسبة لهذه الأصناف فقال رحمه الله وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي غير الوجه والكفين وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ككشف أمة فخدا لا رجل ومع محرم محرم غير الوجه والأطراف، وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه، ومن المحرم ترجل مع مثله، ولا تطلب أمة بتغطية رأس، وندب سترها بخلوة، ولأم ولد. وصغيرة ستر واجب على الحرة وأعادت إن راهقت للسفرار ككبيرة إن ترك القناع كمصل بحرير وإن فرض أو بنجس بغير أو بوجود مطهر وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر لا عاجل صلى عريانا كفائته العورة القسم من حيث الرجال والنساء ومن حيث النظر ليها أو رؤيتها في الصلاة وفي غيرها مع التركيز على الصلاة أكثر إلى الأقسام التالية القسم الأول العورة المغلظة العورة المغلظة الشديدة القسم الثاني العورة المخففة العورة المغلظة بالنسبة للرجل في الرجل مع مثله أو مع محارمه السوءتان وهما القبل والدكر بالنسبة للمرأة الحرة مع المرأة الحرة أو مع الأمى حتى لو كان الكافر البطن وما يحاذيه من الظهر ومن السر أيضا إلى الرغبة بالنسبة للمرأة الأمى مع الرجل أو مع امرأة وإن كانت الأمى فيها شائرة حرية كأم الولد الفرج والعانة والدبر والأليتين هذه كلها الأقسام العورة المغلظة أو المشددة العورة المخففة هي في الرجل والأمة ما زاد على المغلظة من السر إلى الرقمة يعني ما أعلى السر ما تحت الرقمة في المرأة الحرة البالغة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين من جميع الجسد وما ذكر من العورة المغلظة وذلك عورة المرأة مع الرجل الأجنبي المسلم فلا يجوز النظر للصدر ولا للظهر ولا للثدي ولا للساق وإن لم يلتذ بخلاف الأطراف من العنق والرأس وظهر القدم إلا أن يخشى لذة فيحرم ذلك لا لكونه عورة وأما مع الأجنبي الكافر فجميع الجسد حتى الوجه والكفين هذا بالنسبة للرؤية وبالنسبة للصلاة أيضا هنا نورد لكم بعض التتمات أو بعض الأحكام المتعلقة بالسطر العورة فنقول أن المرأة الحرة تعيد الصلاة لو صلت مكشوفة الصدر أو الأطراف من العنق والرأس والذراع والظهر، ويلحق بالصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر وتكون الإعادة في الوقت لأن ما تقدم ذكر من العورة المخففة وتعيد فيما عدا ذلك أبداً ما عدا بطون القدمين فهما ليس بعورة اتنين الأمام ولو بشائبة يق إذا صلت الضادية الفخذ فإنها تعيد في الوقت استحبابا بخلاف الرجل فلا إعادة عليه على المشهور لماذا لأنه منها أغلظ يعني الفخذ الأمامى في فخذ الرجل في شدة النظر الشهر وسواء كان الكشف فيهما عمدا أو جاهلا أو نسيانا والظاهر أن الفخذين كالفخذ فيهما يعني الحكم يتعلق بالفخذ أو بالفخذين ثلاثة الأمة ولو كان فيها شائبة حرية لا تطالب بتغطية رأسها في الصلاة لا وجوبا ولا ندبا بخلاف غير الرأس فإنها مطلوب إلا في أم الولد فقط فإنها تطالب مجموعة مسائل في إعادة الصلاة لانكشاف العورة ونحوها حوالي عشر مسائل مستقار أو مأخوذة جميعها من كلام المصنف رحمه الله أولا يندب لغير المصلي من الرجال والنساء ستر عورة مغلصة والمرض بها عند بعض الفقهاء السوءتان وما قاربهما من كل شخص حتى ولو كان المر في خلوة وذلك حياء من الله عز وجل وحياء من الملائكة وتقدم لنا حديث بهزي بن حكيم رضي الله عنه أرضا فالله حقه أن يستحي, أن يستحي منه الناس اثنين يندب لأم الولد فقط والحرة الصغيرة المأمورة بالصلاة يندب لها الستر في الصلاة بمقدار الواجب على الحرة البالغة وكذلك الصغير المأمور بها يندب له ستر ستر بدني أو ستر الذي يجب على البالغ ستره 3 يكره كشف العورة لغير الحاجة يكره كشف العورة لغير الحاجة من مصلحة كالتداوي ونحوها والنساء مع الأسف الشديد يفرطنا في هذا الأمر كثيرا والمرأة تكشف والعياذ بالله من بدنها في الطب وفي غير الطب أكثر مما تحتاج أربعة إذا صلت الفتاة الصغيرة مراهقة بغير قناع يلزم إعادة الصلاة في الوقت للإسفرار في وقت الظهرين وللطروع في غير الظهرين كما تقدم في المواقع خمسة إذا صلت الكبيرة الحرة أو أم الولد بغير قناع، يعني صلّت بادية الشام، يلزمهما أيضا إعادة الصلاة. ستة. إذا صلى الرجل لابسا الحرير بسبب عجز أو نسيان أو صلى بذلك عاملا مختارا، يلزمه إعادة الصلاة في الوقت حتى وإن فرض بجلس مع وجود غيره، خلافا لمن قال. من إعادة أبدا. يعيد المر إذا صلى المرء بثياب ثياب نجسة عجزا أو لسياحا تجب عليه إعادة في الوقت بشرط أن لا يعيد في ثياب نجسة أو ثياب حريم. يعني إنسان صلى في ثياب نجسة. يلزمه الإعادة. لا يعيد في ثياب نجسة ولا يعيد في ثوب حريم. تلزمه إعادة أيضا إذا وجد ماء مطاهر للثوب النجس وذلك إذا اتسع الوقت لتصفيره. يعني صلى في ثوب النجس. ثم بعد أن صلى وجد ماء أن يطهر به الثوب ويجففه ولو نصف تكفيف ثم يصلي لا بأس فليعي تمانية يعيد المصلي المتقدم ذكره الشخص الأشهر ملي سابقا إذا لم يظن عدم صلاته أولا بل وإن ظن عدم صلاته التي صلاها أولا بالحرير والنجس بأن نسيها وصلى ثانيا بثوب طاهر غير حرير ثم ذكر أنه قد كان صلاها بحرير أو نجس فيعيد الثالثة لأن الثانية لم تقع جابرة للأولى لأن في حرمة لاستعمال الحرير على الرجال تسعة إذا عجز المرء عن ستر عورته بطاهر أو حرير أو نجس وصلى عريانا ثم وجد ثوبا ثوبا فلا يعيد في الوقت على مقابل المعتمد في المذهب ولكن المعتمد أنه يعيد في الوقت ووجه ذلك. أن المصلي بالحرير والنجس عاجزا إذا كان يطلب بالإعادة مع تقديمها وجوبا على العري فتطلب من المصلي عريانا عاجزا من باب أولى عشرة من صلى فائتا بثياب حرير أو نجس أو وجد ثوبا طهيرا غير حرير فلا يعيد تلك الصلاة لانقضاء وقتها بفراغها بالنسبة للفائتة بالنسبة للصلاة الفائتة تكلم المصنف بعد ذلك عن مجموعة مكرهات وأمور جائزة في ست العواه. قال رحمه الله: وكرها محدد لا بريح وانتقاب امرأة ككف ككف كم من وشعر لصلاة وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساق وصناء بستر وإلا منعت كاحتباء لا ستر معه وعصا وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير انظر إلى هذه الأمور التي ذكرها المصنف قال رحمه الله ما يفيد أنه يكره في لباس المرء الثياب المحددة للعورة بذاتها يعني الثياب تكون محددة للعورة بذاتها أو بغيرها الثياب المجدودة بحزام أو الضيقة سواء كان اللبس في الصلاة أو خارج الصلاة لأن هذا ليس هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم لكن لو وقع التحديد البدن بريح أو بلن من الثوب لا دخل المرء فيه ولا ما يستطع أن يتوقع فلا حرج عليه حزام اثنين يكره للمرأة أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء حيث وضع المصلي على عاتقه شيئا من اللباس إن كان قادرا على ذلك استنادا إلى ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ثلاثة يكره للمرء النقاب أي تغطية وجهها به كما قال المصنف وكرها انتقاب امرأة اي تغطية وجهة بالنقاب وهو ما يوصل للعيون لانه من الغلو في الدين ويكره من باب اولى للرجل ومحل الكراهة ما لم يكن النقاب عادة لقوم من الاقوام هنا وقفه ابناءنا الطلاب والعلماء والمعاصرين بيأخذ هذه المسألة عن مالكية ان كيف يقول المالكية بكرهية النقاب والحق لك ان مسألة النقاب احنا لسنا هنا بسدر التوصف في هذه المسألة بعض العلماء يتمسكون فيها بالفرضية وبعضهم يتمسك بكونه عادة ويقولون النقاب عادة وليس عبادة وبعضهم يمسك العصا من النصف ويقول النقاب ليس مرفوضا وليس مفروضا ويشن البعض حملات شديدة جدا على النقاب وهجمات ليس المقصود منها بين الرأي الفقهي في المسألة بقدر ما يكون المقصود محاربة الفضيلة وإقصاء للأخلاق الحسنة مع مرور الأيام وبين الحين والآخر تقوم حملات ضد النقاب في المدارس والجامعات في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية وتخبو تلك الحملات لتكون النتيجة ازدياد عدد المنتقبات والكلام وصل في حكم النقاب إلى معارك ومشدات كلانية شديدة وتفسيق البعض لغيره بسبب التساهل فيه والحقيقة أن الفقه فيه من الفسحة والرحمة ما ينبذ الخلاف الذي يؤدي إلى الشقاق النقاب أبناءنا الطلاب فيه من العلماء من أشار إلى أنه عادة إلى أنه فضيلة زائدة على الفريضة ومن العلماء من يرى فرديته ومنهم من يرى شدة لجومه بالنسبة للمرأة الجميلة وأي كان الخلاف في ذلك الأمر فإن الذي ينبغي أن لا يهمل هو أنه إذا أريد بيان وجه الحق في المسألة فليبين وجه الحق بكلمة حق يراد بها حق لا بكلمة حق يراد بها ولا بالتقاط كلمة قالها فقيهم من الفقهاء أو قالها شخص من الأشخاص قديما أو حديثا ونقول والله هذا مذهب مالك هذا مذهب أبي حنيفة هذا مذهب أحمد لا الأمر يحتاج إلى دراسة أوسع فجرت عادة نساء المسلمين في الشرق والغرب أن فيهن المنتقبات وفيهن المحجبات و سادت عادات في كثير من البلاد الأرياف وبعض كرة الصعيد في بلاد مصر وبعض الأماكن في بعض بلاد الجزيرة ونحوها عادت النساء بلبس النقاب حتى ولو لم تكن المرأة تصل ووصل الحال بنا في مصر في بعض العصور إلى أن النصارى نفسهم كانوا يرتدونه وكانوا يخبئن وجوههن ولا يكشفن إلا عيونهن في الشوارع والطرقات لكن هي مع مرور الأيام تتوالى هذه الحملات ويؤسف من بعض السيدات وبعض الفتيات أن النقاب الآن أصبح والعياذ عند بعضهن من من الموضع كما يقولون فنجد النقاب الخليجي والنقاب السعودي والنقاب المصري والنقاب الليبي وأشكال وأنواع مختلفة من النقاب وبعض السيدات يتسهلن فيه فيلبسنا نقابا مزركشا ويلبسنا نقابا ضيقا حتى هناك من أهل العلم من يقرأ ويتعلم ويعلم ويتساهد في مثل هذه الأمور وهناك من السيدات الفضليات ومن الفتيات في كثير من المجتمعات ما يجهلنا أمر النقاب جيدا فيلبسنه لمجرد اللبس ويخلعنه لمجرد الخلع المسألة أبناءنا الطلاب تحتاج إلى فهم لنصوص الفقهاء فهم لنصوص الشرع وفهم لتفسير الفقهاء لهذه النصوص فلا نلتقط كلمة مثل ذات قالها الإمام خليل ونقول إن مذهب مالك يرى كراهة النقاب أو يرى حرمة النقاب أو كذا أو كذا ونعود حتى لا نطير في هذا المقام إلى ذكر المكروهات التي عددها المصنف رحمة الله تعالى عليه فيكره المصلي كف وتشمير الكم والشعر في الصلاة ويلحق به كذلك تعطية الشفة الشفلة وما تحتها من الوجه ولو لمرأة قالوا لأنه أيضا من الغلو في الدين يكره المصلي التلث في الصلاة والمراد بالتلث ما يصل إلى آخر الشفة يكره للمرء إذا أراد أن يشتري أمة يكره له أن يكشف صدرها أو ساقها أو معصمها لماذا؟ لأن ذلك قد يؤدي إلى التلذذ بها والعيد بالله وإنما ينظر الوجه والكفين وكذلك يحرم عليه أن يزسها باليد ونحوها يكره اجتمال الصماء في الصلاة واجتمال الصماء في الصلاة كان رهيته مشهورة وفيه خلاف في تفسيره اللغة والفقه أشهر ما قيل فيه في اللغة أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده الثانيا من خلفه على يده اليمنى وعاتق الأيمن فيغطيهما جميعا واشهر ما خيم في المذهب أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته والإزار عليه وجه الكراهة أن من يفعل ذلك يكون في معنى مربوط فلا يتمكن من إثناء الركوع والسجود كذلك يظهر منه جنبه فهو كمن صلى بثوب ليس على أكافي منه شيء لن كشف لأن كشف البعض هو الجنب ككشف الكل كذلك اشتمال الصماء في تشبه باليهود كما ذكر بعض العلماء وإن الإنسان قد ينوبه شائف الصلاة فلا يستطيع التثر ومحد الكراها إن كان معها ستر كإزار تحتها وإلا تكن بساتر تحتها فتمنع دليل النهي عن اشتمال الصماء حديث النبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتمال الصماء وأن يحتبه الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء من المكرهات أيضا في بعض حالات الصلاة كتشاهد مكرهات الاحتباء الذي لا سطر معه فالصر بعض المالكية بأنه إدارة الجالس بظهره وركبته بظهره وركبته إلى صدره ثوبا معتمدا عليه فإن كان بسطر جاز في الصلاة وفي غيرها. من المكروهات ايضا انه اذا صلى او من الامور التي ذكرها مصنف ايضا انه اذا صلى الانسان في ثوب حرير خالص مع وجود غيره فانه يعصى بهذا الفعل وتصح الصلاة ولكن يعيد في الوقت يعني يعصى والصلاة صحيحة ولكن يعيد اذا كان في وقت 11 من الاحكام ايضا يحرم لبس الحرير للرجال او الالتحاف به او الركوب او الجروس عليه ولو بحائل حتى ولو جلس عليه مع زوجته او في الجهاد او في الحكة للبدن الا اذا تعين للدواء اي سرقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه للحكة او لمرض في البدن ويلحق بذلك استعماله في كتبة العلم او الخياطة به واستعماله في المسابق ويحوها ويجوج استعماله في رياض الحرب الاصل في مسألة النهي عن لبس الحرير واستعماله حديث معاوية بن سويد ابن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وانهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام وانهانا عن خواتم أو عن تخطم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج كذلك يستدل بحديث سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنهوا لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيام اتنشر اذا صلى اذا لبس المرء ذهبا في خاتم أو غيره أو سرق في صلاته أو نظر فيها إلى محرم فلا تبطل صلاته وإن كان عاصيا بذلك سرق في صلاته ولانتفات يعني إلا إذا تعمد النظر لعورة إمامه فتبطل صلاته فمن نظر لعورة نفسه أو عورة إمامه تبطل صلاته وإن نظر عورة غيره لم تبطل ما لم يشغله ذلك أو يلتز به يعني غير من من غير الإمام ومن غير نفسه تلتاشر إذا لم يجد المرء إلا ما يستر به أحد فرجه، يعني عنده شيء يستر به القبل أو الدبر ماذا يستر في ثلاث أقوال في المساق القول الأول يستر القبل وذلك لشدة الفحش قول الثاني يستر الدبر لأنه أشد عورا خصوصا عند الركوع والسجود القول الثالث أنه يتخير بسدر أيهما شاء هذه الأقوال الثلاثة أطلقها المصنف بدون ترجيح في المذهب لماذا؟ لأنه لم يجد فيها ترجيحا فمن أخذ بهذا فليأخذ ومن أخذ بهذا فليأخذ ثم انتقل المصنف رحمه الله يتكلم عن صلاة العريان صلاة العريان أو صلاة الغراء معروفة في الفقه ومصنف أشار إلى أحكامها هنا وفقاء الشفائية أشار إلى أحكامها وكل فقهاء المذهب أشار إلى أحكامها ولو فيها كلام طيب نصل في نهايته إلى إن الصلاة لا تسقط عن الإنسان في معظم أو في أسوأ الظروف والعياذ بالله قال المصنف ومن عجز يعني يقصد من عجز عن تحصيل ما يقصد بالعورة من عجز صلى عريانا فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين وإلا تفرقوا فإن لم يمكن صلوا قياما غاضين إمامهم وسطهم وإن علمت في صلاة بعطق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا أعاذى بوقت وإن كان لعرات ثوب صلوا أفذاذا ولأحدهم ندب, لهم ندب له إعارتهم لو عجز الإنسان عن سطر العورة فرضا كان أو جماعة دخل في حكم صلاة العراء أحكمها على النحو التالي من خلال كلام المصنف رحمه الله إذا صلى المرء عريانا لكونه فاقدا ثوبا يستر بين عورة ثم وجد ما يستتر به بعد ذلك فينظر إن كان قريبا منه أخذه واستتر به وكمل صلاته يعني إن كان قريب يستطيع تحصله هو في الصلاة يلتقطه ويلبسه يكمل الصلاة وإن لم يكن قريبا منه يكمل صلاته على حالته ثم يعيدها في الوقت وأما إن لم يجد ثوبا إلا بعد الفراغ من الصلاة فلا إعادة يعني هنا الحكم يختلف لو شاف الثوب أثناء الصلاة أو شافه بعد الصلاة بعد الصلاة لا إشكال إلا إذا أردت أن يعيد استحبابه أثناء الصلاة يستطيع أن يتلتقذ الثوب يلبسه لا بأس لا يستطيع يكمل صلاته ثم يعيدها يلبس الثوب ويعيدها في الوقت لو اجتمع جماعة من العرا وعججوا عن تحصيل ما يستر عورتها فإما أن يكون ذلك في الظلام أو في النور فإن كانوا في الظلام كالصلوات الليلية صلوا كما يصلي المصر ويلزمهم تحصيل الصلاة ويلزمهم تحصيل الظلام فإن لم يمكن ولو يعني يعني يحصلوا الظلام بتفق الصلاة حتى لو استطاعوا أن يترفق الصلاة إن كانوا في نور متخزين هم فإن لم يمكن ولو بتفقهم الصلاة فلا إشكال إلا إذا وجدت ضرورة تمنع من منطفئه وإن لم يكونوا في ظلام كالصلاة النهارية فيصلوا متفرقين وجوبا إن تمكنوا من ذلك يعني لا يلتصوا لأن الستر سقط عنهم بالعجز والتباعد هنا مستحب لما فيه من غض البصر وعدم اللمس ويصلوا أفذاذا فإن تركوا التفرق أعادوا صلاتهم أبدا يعني لابد من التفرق وإن لم يتمكنوا من التفرق صلوا جماعاً جماعة من قيام على هيئة الصلاة من ركوع وشجود تقديم للركن المجمع عليه على الشرط المختلف فيه يعني الركن المجمع عليه يقدم على الشرط المختلف فيه ووسطر له العور ويصلون صفا واحدا ملتزمين في ذلك بغض البصر ويقف الإمام في الوسط فإن لم يغض أبصارهم لم تبطل الصلاة في الظاهر من المذهب إلا أن يتعمد المأموم نظر عورته أو عورة إمامه فتبطل واجه ذلك أن غض البصر ليس بمنزلة الستر للعورة ولكن لحرمة النظر يعني هم مأمورين بغض البصر أساسا ليس لأن غض البصر هو ستر للعورة لأن الغض لا يستر ولكن لأن النظر نفسه فيه حرمة يعني هذه حرمة منفصلة ووجه القول بصلاتهم على الهيئة السلام الركوع والسجود عموم النص الدال على وجوب الركوع والسجود ودي أركان متفق عليها والسترة يعني ستر عورة شرط مختلف فيه وإن الأركان مقدمة على الشروط والمجمع عليه مقدم على المختلف فيه مسألة لو زال سبب المعذور بكشف العورة والعريان يعني أن شرعت في الصلاة كشفة على رأسها فأخبرت بأنها اعتقت من قبل وهي في الصلاة أو أثناء الصلاة لزمها لاستثار وجوبا ومثله في الحكم العريان الذي وجد الثوب وإمكانه تحصيله عن قرب يمشي ويحصله مثل ما قلنا سابقا ويبني العريان وتبني الأمى على صلاتها لكن إن لم يستتر مع قرب الموضع يعني ضاق الوقت إن هم يستطيعوا تحصيل الثوب بسهولة أو تحصيل الستر بسهولة فيعيد صلاتهما ندبا في الوقت وإن وجب الستر لدخولهم بواجه جائز لما شرعوا في الصلاة شرعوا بواجه جائز لكن طرأ عليهم من يجين هذا الوجه مسألة لو وجد سوب واحد لجماعة العراه طبعا ابناء الطلاب في مسألة العراه لا ينبغي أن يرخص بعض الحكم للعراه والعياذ بالله الذين يتخذون شواطئ نواد ونحو ذلك ويقولون لنا من الرخصة أن نصلي عرايا وكذا وكذا هذا حكم للإضطرار جماعة غرقت بهم مركب أو سفينة جماعة غار عليهم عدو فنزع عنهم في حتى لا يستفيد بهذا الحكم العصاه والعيادة بالله لأن هذا عار بغرضه واختياره عار ليجاهر الله عز وجل بهذا بهذه بهذا العري إذا وجد جماعة من العرا ومعهم ثب واحد فقط سواء بأملكون بملك ذات أو من كمانفعة أو نحو ذلك يلزم أن يصلوا أفزادا بهذا الثوب يعني كل واحد يأخذ ويصلي فيه على حذر يتنعبوه واحد بعد واحد إن اتسع الوقت يعني خليه خمسة أو ستة أو عشرة ومعهم سوء واحد فقط يصلي أحمد ثم محمد ثم زيد ثم عبد الله وهكذا فإن لم يتسع الوقت أو حصل تنازع في التناول هنا نقع القرعة والقرعة لها دورها في الفقه الإسلامي ولها مكانتها وعليها من أدلة الشرع المعتبرة الكثير والكثير بمعنى أن القرعة دليل لها قيمتها في الفقه ووردت في قصة سيدنا زكريا والسيدة مريم إذ يتنازعون أمرهم بينهم أيهم يكفلوا مريم ووردت القرعة في القسم بين النساء وفي السفر بالنساء وفي الأذان وفي ما ونحوزة فيقترع بينهم وإن كان الثبل واحد منهم فقط يعني الثبل الأول للمجموعة كلها يحدث ما كنا من القرآن أو من الإيه أو من الصلاة التناو. لكن إن كان الشبل لواحد فقط يندب له أن يعيره لهم بعد صلاته يعني هو يصلي فيه أولاً ثم ينكف عيانا ويعيره لهم واحدا واحدا ننهي في مسألة أخرى مسألة هبة الثوب للعاري. لو عير له الثوب يلزمه أن يقبله القدرة على السترة على السترة كالماء للمتيمم. لقلة المنة في ذلك، لكن لو عير له ثمن السوب له أن يقبل أو له أن يرفض أو لا يقبله لأن في منة. ولو وجد جلد كلب أو خنزير أو ميتة، فظاهر المذهب أنه يستتر به في غير الصلاة. وعلى قول الإمام عبد الملك بن حبيب في عدم الانتفاع بالنجاسة لا يلبسه إذا أبحنا له الخنزير والجلد النجس وجبت الصلاة به لأنه مأذون فيه. يعني هناك من قال بأنه يلبسه. وهناك من قال بأنه لا يلبس هنا نختم هذا الدرس أبناءنا الطلاب بفائدة فقية أصولية تتعلق بسطر العور هذه الفائدة أوردها الإمام القرافي رحمه الله تعالى عليه في كتابه القيم الذخر يقول رحمه الله إن الوسائل أبدا أخفض رتبة من المقاصد إجماعا فمهما تعارض تعين تقديم المقاصد على الوسائل ولذلك قدمنا الصلاة على التوجه إلى الكعبة لكونه شرفا ووسيلة والصلاة مقصد ولذلك قدمنا الركوع والسجود الذين هما مقصدان على السترة التي هي وسيلة فلو جمعوا أي العراه نهارا فعند ابن حبيب يكونون صفا وإمامهم في صفهم قال لأن السترة سقط عنهم بالعجز والتباعد مستحب لما فيه من غض البصر قال فإن كثروا صفوا صفا آخر وغضوا أبصارهم فلو كانت امرأة لم تجد مكانا تستتر به عن الرجال فقال مالك في العتبية العتبية اسم كتاب تصلي جالسة وإن كانت خلوة صلت قائمة قال بعضهم فلو كان في مكان ضيق صلى الرجال وصرف النساء وجوهن وصرف النساء وصلى النساء وصرف الرجال وجوههم عنهن فإن لم يكونوا ديانين يعني ملتزمين سلوكيا وأخلاقيا فلا يكلف النساء القيام ولا الركوع ولا السجود لما في ذلك من الضرر العظيم الذي لا تحتمله والطباع كلام طيب أبناءنا الطلاب لعلمائنا الأجلاء رحمة الله تعالى عليهم ينم عن تقدير لمسألة السفر والحفاظ على الحرامات والعورات وفي نفس الوقت الحفاظ على الصلوات وجواز أخذ الإنسان بالرخص الشرعية التي رقصه الله, رقصه الله سبحانه وتعالى له ولا يحتج الإنسان بثوب ونحوه وعدم ثوب ونحوه على ترك الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ونظر لأن الصلاة لها منزلة ومكانه كبير عند الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل قد شر علىنا هذه الأحكام على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وكما استنبطها فقهاء الأجلاء وينبغي أن يتساهل في أمر العورة وينبغي للإنسان أن يتخذ من حسن الذينة وحسن الثياب ما يلقى الله عز وجل به في صلاته وهو على هيئة حسنة لأن الله سبحانه وتعالى صدق في كتابه العزيز حيث يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ويقول سبحانه وتعالى كن من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد امتهينا من هذا الدرس الذي تناولنا فيه شرط ستر العورة وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته